يا جمع نجوم السماء اجمعني بالغالي الناس تمشي بالدروب هو في بالي يا جمع نجوم السماء اجمعني بالغالي الناس تمشي بالدروب هو في بالي لا يدري هالسبب حالتي يتساءل حالي يا جمع نجوم السماء اجمعني بالغالي لو يدري هس بحالتي يتس في الحالي يا جمع نجوم السماء اجمعني بالغالي جيبوا لي من عنده ولو بس كلمه شلانك قولوا لي حبك ترك ما يقدر بدونك جيبوا لي من عنده ولو بس كلمة اشلانك قولوا لي حبك ترى ما يقدر بدونك ما يقدر بدونك ما اقدر بي بغيابه لو ساعة شلو نقطين عباخر حظي وبلحظة تودع واني ما اقدر بي بغيابه لو لو ساعة شلو نقطين عباخر حظي وبلحظة تودع كل ما بقى وعى الصور دمعتي تلالي يا جامع نجوم السماء اجمعني بالغالي كل ما باوع الصور دمعي تتلالي يا جامع نجوم السماء اجمعني بالغالي لو ما خي دويا الهوى لا بيترك ذكره كل ما اشم كل الهواء عطره لا ماخذ ويا الهوى ولا بيترك ترك كل ما ما اختنك كل الهواء عطره كل الهوا عطره <تصفيق>